صلاة القيام أثابكم الله الله أكبر. الله, أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد دن سو ریس پلوی نکل فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وجاد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 توبتهم وأولئک اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليس فی ہین إلَ إِمَا حَبوَّمَ إِسائل إَِّا على نَفْسِهِ مِ قَبلل أننْ تُنَزَّلَ التور قُلفَأتُ بالالتاتِ فَتْلهَا إِ كُْ تُم صَادقين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 سمع الله لمن حمده ربنا ونك الحمد الله الله الله, الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله, عليكم ورحمة الله, الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك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 مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمينا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قل يا اهل الكتاب لمتكفرون بايات الله لمتكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون تصدّونَعَ سَب لللههِ مَن آمَنَ تَبغونَ هاغ وجاء تبغونَ هاار وَوجَأَن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 واعتصموا بحبل الله جميعا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 لعلكم تهتدون الله, الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله, الله السلام علیکم تم تمہار سر مارے تم نوشت اللہ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 ول چی کئی ویل موفی ویل م اُلکھون ولا چکھو دین چ سروچل پومی بہین و اُلا ا وجوتھ سوجو پل دین سودوجو اچھو بدئی منی پوکا دم چکھو ا الذين بعظه هجومهم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق ون الله وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور الله الله سمع الله لمن حمده ربنا ونجى الحمد الله الله والمؤمنون بالله ولم امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون اكثرهم الفاسقون لا يضركم الا اذى واني وقعتنكم يولكم الادبار ثم لا ينصر تو الله نم سوں بحب مینلو عل بن مینل وہ عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سمع الله لمن حميد ربنا سلام تمہارے اللہ اللہ روشن روشنی میں لکھی امدین ای آخ نام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 يرات واولائك من الصالحين واولائك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفر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 اصابَت حَرْفَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُمَّ السلام علیکم السلام علیکم السلام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 حراجة الأرض أثقار الله <تصفيق>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 سلطان القرطی البویر مسور ہے وہ کاسیم الرزی پی و مقدیر ہے وہ مجری اریفی و مسیر ہے ومشأ السحاب ومسيرها يا من أحاط بكل شيء علما ووسع الخلائق عفوا وحلما ووسع الخلائق عفوا وحلما يا ودود يا هذا العرش المجيد يا من لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد اللهم جمّلنا والمسلمين بحسن الوفاء لولاة أمورنا وأوطاننا اللهم اجعل دولة الإمارات آمنة مطمئنة يا رزق ارغدا من كل مكان وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعلها في كنفك وامانك واجعلها في حماك وضمانك اللهم انزل عليها السكينه واكرم اهلها بعونك لأصحاب النفوس الثقيما وخلصها من أصحاب العقول العقيما وجعل لأهلها عندك مكانة وقيما اللهم احمل حدود والسدود فيها شر كل حقود وحسود اللهم من أراد المساس بهذه البلاد ودس لها الدسائس اللهم يا رب العالمين اللهم أرنا فيه العجائب وزلزله بالمصائب والسرور واصرف عنا الكبر والغرور واملأ بالتقوى قلوب الرعية وولاة الأمور اللهم احفظنا من الآفات وعمنا بالخيرات وطهر قلوبنا ومجتمعاتنا من الجنة كل طيب من الشراب وأره مكانه من الجنة وافتح له كل باب واكشف له عن نور وجهك الحجاب وأزلفه بالقرب مع الكواعب الأتراب اللهم اخلفه في وطنه ورعيته وذريته بكل خير بكل خير إلهنا يا رب الدائم لك نسمات لطف إذا هبت على مريض شفته وعافت اللهم اجعل لولي أمرنا رئيس الدولة من نسمات لطفك أوفر الحظ والنصيب اللهم إنا نسألك للشيخ خليفة بكل عمل صالح عميلة أعلنه أو أخفاه أن تصلي وتسلم وتبارك على حبيبك ومصطفاك وأن تجعله له, له نورا وضياء وعافية وشيفاء اللهم متعنا بعمره وبارك لنا في أيامه ولياليه ولا تحرمنا لطفه وأبوته اللهم وفقه ونائبه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين اللهم اجعلهم له نعم العضيد والمعين اللهم وفق إخوانه وأبناءه ورعيته لما فيه الصلاة واجعلنا نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا إلهنا كما أنعمت علينا بنعمة أمنك واللهم كما أنعمت علينا بنعمة أمنك وأمانك وفضلك وامتناك متى صلت عين بنظر متى صلت عين بنظر وتزخرفت ارض بمطر وكلما حج حاج واعتمر وطاف بالبيت وقبل الحجر وسلم تسليما كثيرا الله الله اللہ اللہ اللہ اللہ